وَالسابِقُونَأَوولونَ منِنَ المهاجرينَ وَأَ صَار واللَينَ التذَعوهم وَالسابقُونَ الأو وَدَ المهاجِينَ وَأ قار وَلَينَ والذين اتبعوهم باحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم والذين اتبعوهم باحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه لهم وَأَعْدَدَ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَأَعْدَدَ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذالك الفوز العظيم ذلك الفوز العظيم ومن من حولكم من الاعراب منافقون ومن من حولكم من الاعراب وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ وَمِنْ أَجْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمُ الْمَرَّتَيْنِ إلى عذاب عظيم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا وآ اء خَلَوا عَمَلَ صَالِحَمْ وَآ خََ سَّ أَن عسَ اللهَّ أََتُ بَعَلَجِم خَلَُ وَعَملَ صَالِحَم وَآ خََسَّ أَ عَسَم اللهَّ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً يُقيمون وتذكريهم بها وقضي عليهم إن صلاتك سكن لهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم والله سميع عليم أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَن عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْدِرُ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ تَوَّابٌ رَحِيمٌ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وقل اعملوا فتيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وستردون إلى يُنَفِّسُونَ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنٌ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِم وَآخَرُونَ مُرْجَوْنٌ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا ما يتوق عليهم والله عليم حكيم والله عليم حكيم